أنا مشاعري بيت بعد بيت فيك غرى المعاني كل القوافي طاوعتني وغنت ما فيه بيت لا زهمت عصاني تفجرت عندي سواته